رسول لوالدي القربى واليتاما والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء انكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب وَاتَّقُ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولا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 وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فأولئك, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ نَجَوْا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل آمنوا ولا تجعل في غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم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 لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرآن محصنة أو من وراء جدر بأسه بينهم, بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون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 أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله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 هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدير السلام المؤمن الملك السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عن سبحان الله عن يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم